كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أحدا من أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل وحود ذهب ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة انفرد مسلم بذكر سب خالد لعبد الرحمن دون البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول لخالد ونحوه لا تسب لا تسب اصحابي يعني عبد الرحمن وامثاله لان عبد الرحمن لان عبد الرحمن ونحوه هم السابقون الاولون وهم الذين اسلموا من قبل الفتح وقاسلوا وهم اهل بيعه الرضوان فهم افضل واخص بصحبته ممن اسلم بعد بيعة رضوان وهم الذين أسلموا بعد الحديبية وبعد مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة ومنهم خالد بن الوليد وهؤلاء أسبقوا ممن تأخر اسلامهم إلى فتح مكة وسموا الطلقاء الطلق منهم أبو سفيان وابناه يزيد ومعاوية والمقصود أنه نهى من له صحبة آخرا أن يسب من له صحبة أولى لامتيازهم عنهم, عنهم من الصحبة بما لا يمكن أن يشركوهم فيه حتى لو أنفق أحدهم مثل وحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية وإن كان قبل فتح مكة فكيف حال من ليس من الصحابة بحال مع الصحابة فكيف حال من ليس من الصحابة بحال مع الصحابة رضي الله عنه مجمعين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا وهم وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم وكانوا أكثر من ألف وقيل إن السابقين الأولين من صلى إلى القبلتين وهذا ضعيف ان الصلاة إلى القبله منسوخه ليس بمجرده فضيله لان النسخ ليس من فعلهم ولم يدل على التفضيل ولم يدل على التفضيل به دليل شرعي كما دل على التفضيل بالسبق الى الانفاق والجهاد والمبايعه التي كانت تحت الشجرة وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال أصحابي فالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم فهو حديث ضعيف قال البزار هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هو في كتب الحديث المعتمدة وفي صحيح مسلم عن جابر قال قيل لعائشة رضي الله عنها إن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر فقالت وما تعجبون من هذا إن قطع عنهم العمل فأحب الله أن لا يقطع عنهم الأجر وروا ابن بطة بإسناد صحيح عن ابن عباس نعم. رضي أي, أي حاشي يقول الحاشي أنه لا يوجد في مسلم فيبدو أنه في نسوة إلى مسلم يعني يبدو أنه وهم من ابن عز نعم وروا ابن بطة بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا تسبوا أصحاب محمد فلم قاموا أحدهم ساعة يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم أربعين سنة وفي رواية وكيع خير من عبادة أحدكم عمرا وفي الصحيحين من حديث عمران بن حصين وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة الحديث وقد هبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد بايعة تحت الشجرة وقال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة ولقد صدق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في وصفهم حيث قال إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير القلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم زراء نبيه يقاتلون على دينه فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه سيئا فهو عند الله سيئ وفي رواية وقد رأى, وقد رأى أصحاب محمد جميعا أن يستخلفوا أبا بكر هذا الحديث مقيد, مقيد بأصول بالأصول الأخرى ما رأىه المسلمون الذين هم عن الاستقامة هذا أمر معلوم بالضرورة لأن هذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أو ما ورد في لزوم الجماعة ما ورد في أحديث عليكم الجماعة إن يد الله مع الجماعة هذا مثله ما رأاه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ما رأاه المسلمون المستمسكون لأن المسلمين يمثلون بأهل الحل العقد فيه يمثلون بأهل العلم لا يمثلون بالرعاية والدهماء ولا يمثلون بأهل البدعوين كثروا ثم هذا مفسر بحديث لا لأن أمتي لا تجمع لعلى ضلاله فما رأاه المسلمون جميعا طبعا يدخل فيهم أهل الحق ولذلك لا يمكن أن يرى المسلمون جميعا بما فيهم الحق شيئا إلا يكون خير ما رأه حسن إلا ما يرونه حسن لا يكون خير لماذا؟ لأنه إذا أهل أهل الاستقامة أهل الطائفة المنصورة الذين يتبعون سنة النبي صلى الله إذا رأوا شيئا حسنا فإنما ذلك على الأصول الشرعية التي اقتدوا فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم فلذلك لا يمكن أن يرى المسلمون جميعا شيء من الأشياء حسنا إلا يكون من منسنا للهدى لأن الأمة لا تجمع على ضلالها لكن ليس المقصود بها الأكثرية إنما المقصود بها لجمع ما فيما يدل على فخيرها في الصحابة لكن ربما يكون يعني السياق لو أننا عرفنا القصة التي حدث فيها هذا الكلام ربما السياق يدل على أننا نقصد بها لكن ومع ذلك مثل هذه الأحاديث أو النصوص العامة تكون قاعدة وليس فيها أشكال فهي سليمة حتى لو سملت جميع المسلمين لأن ما رآه المسلمون جميعا حتى أهل حق منهم ما رآه حسنا فهو حسن لأنهم لا يجمعون على ضلاله مردودا إذا قلني بسرعة السلام أن هذه الأمة لا تجمع على ضلاله ولذلك ما من ظلالة أبدا سادت عند الناس ويكون عليها إجماع لا بد أن يعارضها أهل الحق من بدعه اشتهرت وانتشرت عند أكثر الناس فإنها لا يمكن أن يكون أن توجد في أهل الحق وإن كان قلة فينخرم بذلك الإجماع ولا يكون المسلمون رأوا بمجموعهم شيئا من البدع حسنا أبدا إذن فهذا الكلام على يعني وجهه ولا يشكل كما ظن بعض الناس في أنه قد يكون وسيلة لترويج البدع ويقال ما رأاه المسلمون حسنا بمعنى أن يشتهر عندهم أو عند أكثرهم لا ليس المقصود هذا إنما المقصود ما أجمع عليه ولا يمكن أن يجمعوا على ضلاله نعم والله ما أدري ظاهر الكلام أنه يعني في التحقيق أنه ثابت في كلام إينا فجه أحمد الثلالصال والطوراني وسنده وقال سنده حسن وصححه الحاكم موافقه الذهبي وقال أحمد رواه أحمد والبزار ورجاله منفقون إلى آخر. يعني هذا كلام الهيثم ففي العدوث الجملة الحديث إذا كان حسن وصححه بعض العلم فلابد من يعني دفع الإشكال فيه نعم وقد تقدم قول ابن مسعود رضي الله عنه من كان منكم مستنى فليستنى بمن قد مات إلى آخره عند قول الشيخ ونتبع السنة والجماعة فمن أظل ممن يكون في قلبه غل لخيار المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين بل قد فضلتهم اليهود والنصارى بخصلة وقيل لليهود من خير أهل ملتكم قالوا أصحاب موسى وقيل للنصارى من خير أهل ملتكم قالوا أصحاب عيسى وقيل للرافضة من شر أهل ملتكم قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يستثنوا منهم إلا القليل وفي من سبوهم من هو خير ممن استثنوهم بأضعاف مضاعفة هذا القول قول خبير فيه ونسب إلى الشعبي القول فيهم هذا نسب إلى الشعب وهو يحكي وقعهم حتى لو لم يقال هذا هو الصحيح فإن الرافضة يعني جعلوا خيار, خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم شرار الخلق بينما اليهود والنصارى وغيره من أصحاب المدى أثنوا على أتباعي أو على يعني المقربين من أنبيائهم وأصحاب أنبيائهم هذا الكلام من الشعبي كلام الخبير لأن الشعبي خالط وداخل الرافضة بعض الوقت معرف منه أشياء كثيرة وفضحهم وهو الأول من كشف كثيرا من أصولهم لأنهم كانوا في السابق أيام الشعبي برقنا الأول ومنتصفوا القرن الثاني بل حتى إلى بداية القرن الثالث كانوا مغمورين ما يستطيعون يظهرون كثير من بدعهم وكانوا يرضونها في مجالسهم خاصة ولا يعلنون عنهم من فضحهم علنا تفصيلا وذكر أشياء لا تكاد تصدق عنهم في ذلك الوقت هو الشعبي رحمه الله نعم وقوله ولا نفرط في حب أحد منهم أي لا نتجاوز الحد في حب أحد منهم كما تفعل الشيعة فنكون من المعتدين قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم وقوله ولا نتبرأ من أحد منهم كما فعلت الرافضة فعندهم لا ولاء إلا ببراء أي لا يتولى أهل البيت حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأهل السنة يوالونهم كلهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب فإن ذلك كله من البغي الذي هو مجاوزة الحد كما قال تعالى فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وهذا معنى قول من قال من السلف الشهادة بدعة والبراءة بدعة يروى ذلك عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين منهم أبو سعيد القدري والحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحاك وغيرهم ومعنى الشهادة أن يشهد على معين من المسلمين أنه من أهل النار أو أنه كافر بدون العلم بما ختم الله له به وقوله وحبهم دين وإيمان وإحسان لأنه امتثال لأمر الله فيما تقدم من النصوص وروى الترمذي عن عبد الله بن مغفل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه وتسمية حب الصحابة إيمانا مشكل على الشيخ رحمه الله لأن الحب عمل القلب وليس هو التصديق فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان وقد تقدم في كلامه أن الإيمان هو الإكرار باللسان والتصديق بالجنان ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان وهذا هو المعروف من مذهب أبي حنيفة إلا أن تكون هذه التسمية مجازا وقوله وبغضهم كفر ونفاق وطغيان تقدم الكلام في تكفير أهل البدع وهذا الكفر نظير الكفر المذكور في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقد تقدم الكلام في ذلك قوله ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تخضيلا له وتقديما على جميع الأمة اختلف أهل السنة في خلافة الصديق رضي الله عنه هل كانت بالنص أو بالاختيار فذهب الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث إلى أنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة ومنهم من قال بالنص الجلي وذهب جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية إلى أنها ثبتت بالاختيار والدليل على إثباتها بالنص أخبار من ذلك ما أسنده البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال أتت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه قالت أرأيت إن جئت فلم أجد كأنها تريد الموت قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر وذكر له سياقا آخر وأحاديث أخر وذلك نص على إمامته وحديث حذيفة بن اليمان قال رسول, قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر رواه أهل السنن وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدأ فيه فقال ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا ثم قال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر وفي رواية فلا يطمع في هذا الأمر طامع وفي رواية, وفي رواية قال ادعي لي عبد الرحمن بن أبي بكر لأكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه ثم قال معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر وأحاديث تقديمه في الصلاة مشفورة معروفة وهو يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس وقد رجع في ذلك مرة بعد مرة فصلى بهم مدة مرض النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين عن أبي هرين ممن رجعه عائشة رضي الله عنه أشفقت على أبيها فراجعت النبي صلى الله عليه وسلم من لا يستخلفه نعم لكنه أصر على استخلافه نعم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو بين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس يفري فرية حتى ضرب الناس بعطا فرية أو فلم أرى عبقريا من الناس يفري فرية حتى ضرب الناس بعطا وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال على منبره لو كنت متخنا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا لا يبقي أن في, في المسجد خوخة إلا سدة إلا خوخة أبي بكر وفي سنن أبي داود وغيره من حديث الأشعة عن الحسن عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم من رأى منكم رؤيا فقال رجل أنا رأيت كأن ميزانا أنزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر ثم وزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر ووزن عمر وعثمان فرجح عمر ثم رفع الميزان فرأيت الكراهة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ولاية هؤلاء خلافة نبوة ثم بعد ذلك ملك وليس فيه ذكر علي رضي الله عنه لأنه لم يجتمع الناس في زمانه بل كانوا مختلفين لم ينتظم فيه خلافة النبوة ولا الملك وروا أبو داود أيضا عن جابر رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأى الليلة رجل صالح أن أبا, أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم ونيط عمر بأبي بكر ونيط عثمان بعمر قال جابر فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم وأما المنوط بعضهم ببعض فهم مولات هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه وروا أبو داود أيضا عن سمرة بن جندب أن, رس أن رجلا قال يا رسول الله رأيتك أن دلوا دلي من السماء فجاء أبو بكر فأخذ بعراق فيها فشرب, فشرب شربا ضعيفا ثم جاء عمر فأخذ بعراق فيها فشرب حتى تضلع ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت منه فانتضح عليه منها شيء وعن سعيد بن جمهان عن السفينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء أو الملك واحتج من قال لم يستقف قبل أن ندخل في مسألة الحجج أحب أن أنه يعني من خلال كلام المحققين من أهل العلم قديما وحديثا أن مسألة استخلاف أبي بكر رضي الله عنه اجتمع فيها النص والاختياط بمعنى أن الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم من إدراك مقاصد الإسلام ومقاصد النبي صلى الله عليه وسلم ما جعلهم اختارون أبا بكر لكن فيما يظهر من خلال قصة البيعة بيعة ببكر أن الصحابة من عظم الهول في والمفاجأة في موت النبي صلى الله عليه وسلم ذهلوا عن النص على الخلافة ولو فاطنوا للنص على الخلافة في ذلك الوقت لم أجد هذا الخلاف لأن الصحابة لأن الصحابة كلهم وقافون على النصوص وعلى أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم لكن ذهلوا عن صلاحة النص فيما يبدو لي من خلال السياق أن الصحابة في أذهانهم أن أبا بكر هو الأفضل وفي أذهانهم أنه هو الذي صلى بهم عن يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم استخلفه, استخلفه فيهم في الصلاة هذا أمر معلوم وستحضروه لكن ربما والله اعلم من سياق القصه نستحضر أنه يجب تجب بيعته بنص الشرع فلذلك بايعوا بناء على يعني فهمهم على فهمهم لقدر ابي بكر وبناء على انهم اعتبروا هذه النصوص قرائن على بيعته قرائن على البيعه فقد ذكروا الصلاة ذكروها اثناء المشاوره وال والمداولة فيما بينهم أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف وذكروا أشياء لكن والله أعلم أنهم ما فطنوا إلى أن هذا نص صريح في وجوب خلافته فاجتمع في خلافته الأمران النص والاختيار النص والاختيار ويبدو لي والله أعلم أنه لما بيع البيع الأولى ثم باعياه الناس فيما بعد عموما من غد أن هذا الأمر علم يعني علم ولا بد لأن الصحابة الذين رووا هذه الحديث لا بد أن يكونوا أشيعوها لكن لحظة التشاور ربما أن أصحاب الشورى ولا يلزم أن يكونوا كثرة الذين تشاوروا في بيعة ببكر لا يلزم أن يكون كلهم أو المجموع منهم أو الذين تكلموا أن يكون استحضروا النص وقد يكون من الموجودين من في ذهنه النص على الخلافة لكن استحق أو رأى أن الموجودين أكبر منه وأكبر قدرا وأولى بالكلام إلى آخره فعليه حال هذه مسألة تحتاج إلى استقراء الحادثة جيدا واستقراء كلام السلف فيها لنعرف أن هذا الأصل موجود لكن كيف نستدل عليه هذه مسألة ما تحضرني الآن وأقصد بهذا الأصل أنه اجتمعت في خلافة أبي بكر الاختيار والنصر والاختيار مبني على فقه الصحابة على فقههم في قدر أبي بكر رضي الله عنه الذي تشير إليه النصوص حتى في الخلاف نعم واحتج من قال لم يستخلف بالخبر المأثور عن عبد الله بعمر عن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني أبا بكر وإلا أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> <تصفيق> عم أبا أبا عمر ما النصوص صريحة في الاستفلاء لكن أن تكون قراء أو يعني مؤشرات أو يستنس بها فلا شك إن الصحابة روه هذا وعمر يعيه لكن ما اعتبر هذا من النص الجلي النص الصريح ولذلك جمهور السلف يرون أن النص على خلافة أبي بكر يعتبر من النص الخفي وليس من النص الجلي نعم وبما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف والظاهر والله أعلم أن المراد أنه لم يستخلف بعهد مكتوب ولو كتب عهدا لكتبه لأبي بكر بل قد أراد كتابته ثم تركه وقال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر فكان هذا أبلغ من مجرد العهد فإن النبي صلى الله عليه وسلم دل المسلمين على استخلاف أبي بكر وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله وأفعاله وأخبر بخلافته إخبار راض بذلك حامد له وعزم على أن يكتب بذلك عهدا ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه فترك الكتاب اكتفاء لذلك ثم عزم على ذلك في مرضه يوم الخميس ثم لما حصل لبعضهم شك هل ذلك القول من جهة المرض أو هو قول يجب اتباعه ترك الكتابة اكتفاء بما علم أن الله يختاره والمؤمنون من خلافة أبي بكر فلو كان التعيل مما يشتبه على الأمة لبينه بيانا قاطعا للعذر لكن لما دلهم دلالات متعددة على أن أبا بكر المتعين وفهموا ذلك حصل المقصود ولهذا قال عمر رضي الله عنه في خطبته التي خطبها بمحضر من المهاجرين والأنصار أنت خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر ذلك منهم أحد ولا قال أحد من الصحابة إن غير أبي بكر من المهاجرين أحق بالخلافة منه ولم ينازع أحد في خلافته إلا بعض الأنصار طمعا في أن يكون من الأنصار أمير ومن المهاجرين أمير وهذا مما ثبث بالنصوص المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم بطلانه ثم الأنصار نقف عند هذا الحد بارك الله فيك بزاك الله خير وصل الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ظهر في الأول الأخير الكلام في بعض الأشتر بعض من العلم في بيان أنه لا فرق بين السنة والرافضة ويسعى للتقريب بينهم كما ذكر روايات القصص في فيما في وقع من الصحابه من خلاف اختلفنا طبعا معروف هذا السؤال ورد عنه يعني اكثر من مره وخاصه ما يتعلق بالكلام في الصحابه واللي يعرف ان المشايخ والعلماء الكبار الان راوا بعدما سمعت الأشيطة المتعلقة بما حدث بين الصحابة رأوا أن هذا لا يجوز لأن الأصل عند السلف أنه لا يجوز الحديث عما شجر بين الصحابة حتى وإن كان من باب إعطاء الحقيقة أو الإنصاف للصحابة لأن هذا يثير في الناس إشكالات ويشككهم فيما كان عليه الصحابة وأكثر الناس لا يتخلص من الشباط التي تقع في ذهنه فاعتبر من الأحداث التي لا يجوز إذهرتها بين المسلمين مرة أخرى ولا يترتب على إثارتها أي مصالف فالأصل في المسلمين أن يعودوا حقوق الصحابة ويتعلموا ذلك أما ما حدث من فتن وأحداث فلا يجوز إثارته ولو من باب تقرير يعني الإنصاف أو العدل أو تقرير الدفاع عن الصحابة أما الشقة الثانية وهو الكلام عن الرافضة والعباد تزكية الرافض أحيانا أو اعتبار الفرق بينهم بين أهل السنة فرق غير عقدي أو التقريب بينهم هذه حقيقة كارثة في, في صفوف الدعاة من صح التعبير إن منذ أن صار الدعاة غير علماء والمسلمون تتوالى عليهم الكوارث من هذا النوع وسبق التنبيه لمثل هذا من قبل مشايخنا وطلاب العلم منذ زمن منذ بدأت بعض الأحداث من بعض الدعاة أو بعض الحركات الإسلامية فإنه تبين فعلا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إن أنهم اتخذوا رؤوسا جهالا فظلوا وظلوا والسبب في ذلك أن الموازين في الدعوة الآن عند كثير من الدعوات المعاصلة اختلف فصار من يتولى القيادة تولاها بشروط غير شرعية مجرد ما يكون عنده عاطفة إسلامية وفكر وثقافة ويكون لسن وقد يكون صاحب مؤهل أو تخصص نادر يرفع الراية وتنساق معه جموع الشباب وجموع المجتمعات وهذه من سمات أهل الأهواء وهي خطر عظيم ولذلك لما تمكن هؤلاء من الدعوة صار لهم أتباع يعني جرؤوا على أن يقولوا ما في نفوسهم وأن يبينوا عن جهلهم فهذا جهل مطبق ودليل على عدم الرصوف في العقيدة وعدم الفقه في الدين ودليل على أيضا تمكن الحزبية من الجماعات انا أشعر من السؤال أن فيه شارة إلى بعض الدعاة المشهير في بعض البلاد العربية القريبة الذين حاولوا أن يلطفوا الخلاف بين أهل السنة وجماعة وأن يعتبر بين السنة وجماعة بين الشيعة وأن يعتبر الخلاف مع الشيعة خلاف بسيط ممكن تجاوزه وأن السنة, السنة بالغوا في قولهم في الشيعة إلى آخر فكل هذا من الخلط وسببه تصدر هؤلاء الذين لا يفقهون في دين الله عز وجل إلا مجرد الفقافة العامة من غير أصول ولا بوابط تصدرهم للناس وصاروا يفتون بغير علم ويتبعهم على ذلك فئام من شباب الأمة إذا المسألة ليست مسألة شخص مسألة مناهج وإذا استمرت المناهج بهذا الشكل في تصدر هؤلاء الذين لا، ليسوا من في العلم فسأترى كوارث كثيرة نسأل الله العافية والسلام ورأينا وسمعنا في السابق ولا نازال نسمع من مثل هذه الأمور العظام والكبار وشير بهذا إلى نقطة هضة أخرى إنه إذا تصدر الدعوة ناس ليس لهم رصيد إلا العاطفة فمن طبيعي أن يحدث هذا ما لم يتعلموا علىه العلم والمشكلة أن أكثر الذين تدينون ممن لهم أثر ويعتبرون مفكرين أو دعاة يتدينون بعد مرحلة من العمر خاصة الذين تدينون في الغرب ثم يأتي إلى المسلمين هنا ويتصدر هؤلاء مشكلتهم أنهم تدينون جهله ولا يعلمون أنه جهل وهذا يسمى جهل مركب فلا يجلسون على العلماء وكم أشير على بعضهم ونبه كثير منهم بأنه يجب أن يجلسوا على ركب العلماء لكنهم الله أعلم رأوا أن في ذلك غضاض عليه ولا مفروض هؤلاء يتعلمون ما يتعلمه الأطفال عندنا ثم ما يتعلمه الشباب ثم ما يتعلمه طلاب العلم حتى يرسخه في العين لأنه يتدين على عواطف والعضاء العواطف لا تصنع شيئا يتدين على أيدي دعاة أكثرهم أصل من أهل الأهواء فمن هنا تنغرس في قلبه الأهواء والأهواء ويتدين في الغالب على أصحاب شعارات وحزبيات وجماعات ترفع لواءات حزبية فيصطبغ بهذا الاتجاه ولو لم ينتمي إليه فمن هنا جاءت مثل هذه الدواهي والمصائد من أمثال هؤلاء مما يدعمون أنه على سبيل المثال جمعا أو تقريبا بين السنة والرافضة السنة والرافضة ليس بينهم فقارب إن استجابت للرافضة للحق أو أحد منهم هذا ما يعني نرجوه ونأمله ويجب أن نسعى إليه ويسعدنا ذلك أما أن نقرب السنة للرافضة أو نتهم السنة بالتحييس أو أنهم يقالوا بالرافضة ما لم يكون فهذا من الباطل فلا شك أن عند الرافضة من الباطل والضللات والانحراف في المناهج والأعمال وعندهم من الشركيات ما لا يقوله أكثر أهل السنة ويجهلونها أيضا وأكثر مخاز الرافضة لا يعلمها إلا بعض المتخصصين حتى أن بعضهم قد لا يأجروا إلى يعني ذكرها أعلناً لأن أكثر الناس لا يصدقوا احتاجون إلى براهين قد لا يملكها أو لا يملك إفهام الناس لها عند الرافضة من الباطل والكفر والشرك والبعد عن الحق ما لا يكاد يتصور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بعون الله وتوفيق نستأنف القراءة في شرح الطحاوية أعمل اليوم لعلنا نستعفي من كتاب الألكائي لأننا بحاجة إلى الإسراع في شرح الطحاوية لعلنا ننهيه في نهاية الفصل إن شاء الله وصلنا إلى وين في حقوق الصحابة 707 ثم الأنصار كلهم بايوا عاببك نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى المؤلف رحمه الله تعالى ثم الأنصار كلهم بايعوا أبا بكر إلا سعد بن عبادة لكونه هو الذي كان يطلب الولاية ولم يقل أحد من الصحابة قط إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على غير أبي بكر لا علي ولا العباس ولا غيرهما كما قد قال أهل البدع وروا ابن بطة بإسناده أن عمر بن عبد العزيز بعث محمد بن الزبير ابن الزبير الحنضلي إلى الحسن فقال هل كان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر فقال آه في شك صاحبك نعم والله الذي لا إله إلا هو استخلف فهو كان أتقى لله من أن يتوثب عليها وفي الجملة فجميع من نقل عنه أنه طلب تولية غير أبي بكر لم يذكر فجة دينية شرعية ولا ذكر أن غير أبي بكر أفضل منه أو أحق بها وإنما نشأ من حب قبيلته وقومه فقط وهم كانوا يعلمون فضل أبي بكر رضي الله عنه وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم له ففي الصحيحين عن عمر بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على الجشدات السلاسل فأتيته فقلت أي الناس يحب إليه قال عائشة قلت من الرجال قال أبوها قلت ثم من قال عمر وعد رجالا وفيهما أيضا عن أبي قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر فسلم وقال إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى عليك فأقبلت إليك فقال يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل أثم هو فقالوا لا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 ووساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين فما أوذي بعدها ومعنى غامر غاضب وخاصم ويضيق هذا المختصر عن ذكر فضائله وفي الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنف فذكرت الحديث إلى أن قالت واجتمع الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة فقالوا منا أمير ومنكم أمير فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر وكان عمر يقول والله ما أردت بذلك إلا أني هيأت في نفسي كلاما قد أعجبني خشيت أن لا يبلغه أبو بكر ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ, النا فتكلم أبلغ الناس فقال في كلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء فقال حباب بن المندر لا والله لا نفعل منا أمير ومنكم أمير فقال أبو بكر لا ولكن الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب وأعزهم أحسابا فبايعوا عمر, فبايعوا عمر أو أبا عبيدة بن الجراح فقال عمر بل نبايعك فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس فقال قائل قتلتم سعدا فقال عمر قتله الله والسنح العالية وهي حديقة من حدائق المدينة معروفة بها قوله ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أي ونثبت الخلافة بعد أبي بكر لعمر رضي الله عنهما طبعا نحن بصدد الحديث عن ترتيب الخلافة الرشيدين في الخلافة لكن ينبغي أن يفهم أو يستصحب الترتيب الآخر وهو أن ترتيبهم في الفضل جاء هكذا ولم يكن بالضرورة أن يكون ترتيبهم بالخلافة ناتج عن ترتيبهم بالفضل لكنه وقع هكذا ولعل الصحابة سددوا رضي الله عنهم جميعا سددوا ووفقوا أن يختاروا في الخلافة الأفضل فالأفضل فالأفضل فكما أن الأربع ترتيبهم في الأفضلية هكذا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي كذلك ترتيبهم في الخلافة جاء هكذا وإن كان ليس, لوازم ليس ترتيب الخلافة من لوازم ترتيب الأفضلية لكنه وقع كما قلت وذلك من توفيق الله للصحابة رضي الله عنه وأن كان الناس في وقت من الأوقات في وقت عثمان رضي الله عنه خاضوا في أيهما أفضل علي أو عثمان ولم يترددوا في أفضلية أبي بكر وعمر وكذلك بعد الفتنة بعد قتل عثمان رضي الله عنه بقي الأمر محل نزاع ثم استقر بعد ذلك باتفاق الصحابة وباتفاق السلف التابعين وتابعيهم وإمة السلف إلى اليوم على أن أفضليتهم في الإمامة كأفضليتهم في الأفضلية المطلقة وأن أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وانتهت المقولة التي عليها بعض السلف قديما من تفضيل علي على عثمان وإن اعترفوا بإمامة عثمان فإنهم كانوا يفضلون ثم تركوا هذا التفضيل بعد توارد النصوص بعد توارد النصوص لأنه لما أثيرت القضية روى الصحابة رضي الله عنهم وروا رواة الحديث من الثقات ما ثبث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الأربع من الصحابة فتبين للسلف اتفاقا أن عثمان أفضل من عزيز وأن النصوص الواردة في أفضليتها أكثر من النصوص الواردة في أفضليتها ألي وفي كل خير ولا شك أنهم كلهم مخلصة أراشدون وكلهم خير الصحابة بإطلاق وكلهم من العشر المبشرين بالجن فالتفضيل لا يعني استنقاص المفضول نعم أي ونثبت الخلافة بعد أبي بكر لعمر رضي الله عنهما وذلك بتفويض أبي بكر الخلافة إليه واتفاق الأمة بعده عليه وفضائله رضي الله عنه أشهر من أن تنكر وأكثر من أن تذكر فقد روي عن محمد بن الحنفية أنه قال قلت لأبي يا أبتي من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا بني أو ما تعرف فقلت لا قال أبو بكر قلت ثم من قال عمر وخشيت أن يقول ثم عثمان فقلت ثم أنت فقال ما أنا إلا رجل من المسلمين وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع وأنا فيهم فلم يرعني إلا برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي فالتفت إليه فإذا هو علي فترحم على عمر وقال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك وأيم الله إن كنت لأظن لا أن يجعلك الله مع صاحبيك وذلك أني كنت كثيرا ما اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت, وأنا ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت انا وأبو بكر وعمر فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معهما وتقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزعه من القليب ثم نزع أبي بكر ثم استحالت الدلو غربا فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطا وفي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقناس رضي الله عنه قال استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنا عالية أصواته الحديث وفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إي هني بن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك وفي الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمة منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم قال ابن وهب تفسير محدثون ملهمون قوله ثم لعثمان رضي الله عنه أي ونثبت الخلافة بعد عمر لعثمان رضي الله عنهما وقد ساق البخالي رحمه الله قصة قتل عمر رضي الله عنه وأمر الشورى والمبايعة لعثمان في صحيحه فأحببت أن أسردها كما رواها بسنده عن عمر بن ميمون قال رأيت عمر رضي الله عنه قبل أن يصاب بالمدينة بأيام ووقف على حديثة بن اليمان وعثمان بن حنيف فقال كيف فعلتما أتخافان أن تكونا قد, حملت قد حملتم الأرض ما لا تطيق قال حملناها أمرا هي له مطيقة ما فيها كثير فضل قال انظر أن تكون حملتم الأرض ما لا تطيب قال لا فقال عمر لان سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعد أبدا قال فما أتت عليه أربعة حتى أصيب قال إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غدا تأصيب وكان إذا مر بين الصفين قال استووا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 الحمد لله الذي لم يجعل منية بيد رجل يدعي الإسلام قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلود بالمدينة وكان العباس أكثرهم رقيقا فقال إن شئت فعلت أي إن شئت قتلنا فقال كذبت بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم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 وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشر الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد من في الإسلام ما قد علمت ثم وليت فعدلت ثم شهادة قال وذكت أن ذلك كان كفافا لا علي ولا لي فلما أدبر إذا عزاره يمس الأرض قال ردوا علي الغلام قال يا ابن اخ ارفع ثوبك فانه اسقى لتوبك واسقى لربك ارفع لثوبك فانه انقى لتوبك واسقى لربه يا عبد الله ابن عمر انظر ما علي من الدين فحسبوه فوجدوه 86 الفا ونحوه قال إن, ان وفى لي مال قال ان وفى لي مال ال عمر فاد فاديه من اموالهم وإلا فسل في بني عدي بن كعب فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم فأد عني هذا المال انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا وقل يستأذن عمر بن الخطاب وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه فسلم واستأذن ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي فقال يكرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه قالت كنت أريده لنفسي ولأوثرن به اليوم على نفسي فلما أقبل قيل هذا عبد الله قد جاء قال ارفعوني فاسنده رجل إليه قال ما لديك قال الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت قال الحمد لله ما كان شيء حب إلي من ذلك فإذا أنا قضيت فاحملوني ثم سلم فقل يستاذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فأدخلوني وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين وجاءتهم المؤمنين حفصة والنساء تسرب معها فلما رأيناها قمنا فولجت عليه فبكت عنده ساعة واستاذن الرجال فولجت داخلا لهم فسمعنا بكاءها من الداخل فقالوا أوصي يا أمير المؤمنين استخلف تعلم أجد حق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهب, أو الرهب الذين توفي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحه وسعد وعبد الرحمن وقال يشهدكم عبد الله وقال يشهدكم عبد الله ابن عمر وليس له من الامر شيء كهيئه التعزيه له فإنا أصابت الامره سعدا فذاك وإلا فليستعن به أيكم ما أمر فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة وقال أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم وأوصيه بالأنصار خيرا فالذين تبوأوا الدار والإيمان من قبله من يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم وأوصيه بأهل الأنصار خيرا فإنهم بدء الإسلام وجبات الأموال وغيظ العدو الا يؤخذ منهم الا يؤخذ منهم الا فضلهم عن رضاهم واوصيه بالاعراب خيرا فانهم اصل العرب وماده الاسلام ان يؤخذ من حواشي اموالهم وان يرد على فقراءهم واوصيه بذمه الله وذمه رسوله ان يوفى له ان يوفى لهم بعهدهم وان يقاتل من وراء يقاتل من وراءهم ولا ولا وان يقاسل من ورائهم ولا يكلفوا الا طاقتهم فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي فسلم عبد الله بن عمر قال يستأذن عمر بن الخطاب قال ادخلوه فادخل فوضع فوضع هنالك مع صاحبي فلما فرغ من دفن اجتمع هؤلاء الراه فقال عبد الرحمن بن عوف اجعلوا امركم الى ثلاثه منكم قال الزبير قد جعلت امري الى علي وقال طلحه قد جعلت امري الى عثمان وقال سعد قد جعلت امري الى عبد الرحمن فقال عبد الرحمن ايكم تبرئ من هذا الامر فنجعله اليه والله عليه والإسلام لا ينظرن افضلهم في نفسه ف اسكت الشيخان فقال عبد الرحمن افست إلي والله والله علي ان الوا عن افضلكم قال نعم فاخذ بيد احدهما فقال لك قرابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام ما قد علمت فبالله عليك لا ان امرتك لتعدلا ولا ان امرت عليك لتسمعن ولا تطيعن ثم خلى بالآخر فقال له مثل ذلك فلما أخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان فبايعه وبايع له علي وولج أهل الدار فبايعوه وعن حميد بن عبد الرحمن أن المسور من مخرمة أخبره أن الذين ولاهم عمروا اجتمعوا وتشاوروا قال لهم عبد الرحمن لست الذي أنافسكم عن هذا الأمر ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن فلما, ول فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم مال الناس إلى عبد الرحمن حتى ما أرى أحدا من الناس يتبع أولئك الرهب ولا يطأ عقبه ومال الناس إلى عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي حتى إذا كانت تلك الليلة التي أصبحنا فيها فبايعنا عثمان قال المسور ابن مخرم طرقني عبد الرحمن بعد هجع من الليل فضرب الباب حتى السيقظ فقال أراك نائما فوالله ما اتحلت هذه الثلاث بكبير نوم انطلق فادعني الزبير والسعدة فدعوتهما له فشاورهما ثم دعاني فقال ادعو لي عليا فدعوته فناجاه حتى بهار الليل ثم قام علي من عنده وهو على طمع وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي شيئا ثم قال ادعو لي عثمان فدعوته فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح فلما صلى الناس الصبح واجتمع أولئك الرهق عند المنبر أرسل إلى من كان حاضرا من المهاجرين والأنصار وأرسل إلى أمراء نجنادي وكانوا وافقوا تلك الحجة مع عمر فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن ثم قال أما بعد يا علي إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان فلا تجعلن على نفسك سبيلا فقال لعثمان أبايعك على سنة الله وسنة رسوله والخليفتين من بعده فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس والمهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون ومن فضائل عثمان رضي الله عنه الخاصة فونه ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتيه وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتجعا في بيته كاشفا عن فخذيه أو ساقيه فاستاذنا أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحالة فتحدث ثم استاذنا عمر فأذن له وهو على تلك الحالة فتحدث ثم استاذنا عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه فدخل فتحدث فلما خرج قالت عائشة رضي الله عنها دخل أبو بكر فلم تهش له ولم تباله ثم دخل عمر فلم تهش له ولم تباله ثم دخل عثمان فجلست وسويت فيابك في فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة وفي الصحيح لما كان يوم بيعة الرضوان وأن عثمان رضي الله عنه كان قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان قوله ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أي ونثبت الخلافة بعد عثمان لعلي رضي الله عنهما لما قتل عثمان وبايع الناس علي صار إماما حقا واجب الطاعة وهو الخليفة في زمانه خلافة نبوة كما دل عليه حديث سفينة المقدم حديث سفينة المقدم المقدم دكره أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء وكانت خلافة أبي بكر الصديق سنتين وثلاثة أشهر وخلافة عمر عشر سنين ونصفا وخلافة عثمان اثنتين عشرة سنة وخلافة علي أربع سنين وتسعة أشهر وخلافة الحسن ابنه ستة أشهر وأول ملوك المسلمين معاوية رضي الله عنه وهو خير ملوك المسلمين لكنه إنما صار إماما حقا لما فوض إليه الحسن بن علي رضي الله عنهما الخلافة فإن الحسن رضي الله عنه بايعه أهل العراق بعد موت أبيه ثم بعد ستة أشهر فوض الأمر إلى معاوية وظهر الصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين والقصة معروفة في موضعها فالخلافه ثبتت لامير المؤمنين علي رضي أبي طالب رضي الله عنه بعد عثمان رضي الله عنه بمبايعة الصحابه سوى معاويه مع أهل الشام والحق مع علي رضي الله عنه فإن عثمان رضي الله فان عثمان رضي الله عنه لما قتل كثر الكلام والاستراء على عثمان وعلى من كان بالمدينة من أكابر الصحابة كعلي وطلحة والزبيض وعظمت الشبهة عند من لم يعرف الحال وقويت الشهوة في نفوس ذوي الأهواء والأغراض ممن بعدت داره من أهل الشام ومحبي عثمان ومحبي عثمان تظن بالأكابر ظنون, السوء ظنون سوء وبلغ عنهم أخباه في مطبعات مكة ويحمي الله عثمان أن يظن بالأكيد من المنسون والله العبارة كلها تصح كلها تصح إن كان خطاب موجع يعني مقصود للتعبير عن عثمان فتشك عثمان رضي الله عنه لا يمكن أن يظن بالناس تلك الظنون التي نسبت لكن هذا بعيد يبدو لي هذا أقرب والعبارة موجودة أقرب ومحب عثمان تظن بلا كابر ظنسوا يعني بمعنى أنهم كانوا بعيدين عن المدينة ولا يدلوا ما يعرفون ماذا حدث ويظنوا أن الصحابة قصروا بحق عثمان ولم تبلغهم البخضار على وجهها فتأبوا أول أمر في مبايعة عليها حتى يقتص العثمان والقضية اجتهابية بين المسلمين لم يكن فيها جزما قصد الهوى ولا الهرقة كما هو معروف نعم. وبلغ عنهم أخبارا منها ما هو كذب ومنها ما هو محرف ومنها ما لم يعرف وجهه وانضم إلى ذلك هو قوم يحبون العلو في الأرض وكان في عسكر علي, علي رضي الله عنه من أولئك الطغاة الخوارج الذين قتلوا عثمان من لم يعرف بعينه ومن تنتصر له قبيلته ومن لم تقم عليه حجة بما فعله ومن في قلبه نفاق لم يتمكن من إظهاره كله ورأى طلحة والزبير أنه إن لم ينتصر للشهيد المظلوم ويقمع أهل الفساد والعدوان وإلا استوجب غضب الله وعقابه فجرت فتنة الجمل على غير اختيار من علي ولا من طلحة والزبير وإنما أثارها المفسدون بغير اختيار السابقين ثم جرت فتنه صفين لراي ثم جرت فتنه صفين لراي وهو ان اهل الشام لم يعدل عليهم او لا يتمكنوا من العدل عليهم وهم كافون حتى يجتمع امر الامه وانهم يخافون طغيان من من في العسكر كما طغوا على الشهيد المظلوم وعلي رضي الله عنه يقصد بهذا ان, أن علي رضي الله عنه أو غيره من واحد الأمر لا يستطيعون تحقيق مطلب, عثمان مطلب أهل الشام الذين أرادوا الاكتصاص من قتل عثمان لأنهم أعرفوا بتفاصيل القضية علي رضي الله عنه الذين خرجوا من المدينة أعرف من أهل الشام بتفاصيل القضية بملابساتها وبأحوال الجيش الذي معالي والذي منه قتلت عثمان ومنهم من لا يعرف بعينه ومنهم من ذكر الشارع قبل قليل أحوالهم التي لا يمكن معها إقامة القصاص ما لم تجتمع كلمة المسلمين على إمام واحد فينفذ أمره فالمسألة مسألة وجهة نظر كل منهم كل من الصحابة ومن كان في الجيش في الجملة يريد يعني مطلبا يرى أنه هو الشرعي وهو الذي به يكون الحق لكن لا يخلو كما ذكر السلف من بين هؤلاء وبين هؤلاء من هو يريد الفتنة ولله الأمر من قبل ومن بعد لكن ليس من الصحابة وهذا مما يجب أن يفهم لم يثبت ولن يثبت أن أحدا من الصحابة كان صاحب هوى أو مطلب أو سلطان يعني أو يطلب السلطان لم يكن أحد منهم يريد ذلك لكن ممن التفوا حولهم من قتلة عثمان ومن الشيعة السبائية والخوارج وأهل النفاق وقليل في الدين وحدثاء الأسنان الذين تأخذهم العواطف ولا يقدرون الأمور بقدرها وليس عندهم تجارب في علاج هذه الأمور ولم يعرف قضية بتفاصيلها ولم يعرف أصول الشرع وكيف تحكم الأمور الكبار وكيف تصرف لنصالح العظمى في, في هذه الجهوش من لا يدرك هذا الأمور فعلي بن يعرف هذا جيد وإلا فهو أغير على عثمان من أكثر من ادعوا أنهم ينقصرون له ممن ليسوا من الصحاب وكان من المدافعين عنه وكان لما يأس من أن يأذن عثمان بأن يدافع عن علي بنفسه ثم يأس وعزم عثمان على الصحابة رضي الله عنهم بأن لا يفعلوا شيئا تجاه الثوار لأنه ظن أنه سيقنعهم لما لم استطع علمنا بطالب لم يفعل شيء من نفسه أرسل أبناءه ضمن المدافعين في دار عثمان الحسن والحسين فالمسألة لا شك أن الصحابة فيها كانوا مجتهدي وكانوا متأولين وكان كل منهم يريد الحق والدليل على ذلك أنه لما بلعتهم بعض النصوص في الفتنة في أثناء الفتنة رفعوا يديهم فلما بلغ الزبيت حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة والذي تبين لهم فيه أنها فتنة انصرف وأنهم وأن علي محق انصرفوا حتى لحقهم أصحاب الفتنة أو مغذي الفتنة لحقوهم وقتلوهم في الصحراء مما يدل على أن الفتنة ليرضيها من أي الصحاب فإذن ليس للصحابة فيها هواء ولا فرقة ولم يحدث بحمد الله أما أحدا من الصحابة كان صاحب فرقة وهواء ولم يتبين ذلك ولا حتى بمجرة القرائم أما الأقصص والحكايات فلا يبنى عليها شيء نعم ثم جرت فسنة الصفين لرأي وهو أن أهل الشام لم يعدل عليهم أو لا يتمكن من العدل عليهم وهم كافون يحكفون عن البيع والاستماع مع أمير المؤمنين لا. حتى يجتمع امر الأمة وأنهم يخافون طغيان من في العسكر كما طغوا على الشهيد المظلوم وعلي رضي الله عنه هو الخليفة الراشد المهدي الذي تجب طاعته ويجب أن يكون الناس مجسمعين عليه اعتقد أن الطاعة والجماعة الواجبتين عليهم تحصل بفتالهم بطلب إمام, بطلب إمام أن لو أصر عليهم بما اعتقد أنه يحصل به أداء الواجب ولم يعتقد أن التأليف لهم كتأليف المؤلفة في قلوب قلوبهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده مما يسوء فحمله ما رآه من أن الدين إقامة الحج عليهم ومنعهم من الإثارة دون تأليفهم على القتال وقعد عن, عن القتال أكثر الأكابر لما سمعوه من النصوص في الأمر بالقعود في الفتنة ولما رآوه من الفتنة التي تربو مفسدتها على مصرحتها والقول في الجميع بالحسنة ربنا اغفر لنا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم والفتن التي كانت في أيامه قد صان الله عنها أيدينا فنسأل الله أن يصون عنها ألسنتنا بمنه وكرمه من الأصول المهمة في هذه المسألة فيما يتعلق الفتنة أولا أن أكثر الصحابة لم يشاركوا في هذا الأمر وقدروا أن الأمر فتنة فكف بخلاف ما تذكره روايات الرواة وأكثرهم من الشيعة من, أغل، من أن أغلى الصحابة وقعوا في النزاع فالصحيح كما ذكر الأئمة المحقكون أنه لم يشارك من الصحابة أكثر من ثلاثين بل بعضهم قال عشرة يعني شاركوا في مسلة المداولة ويعني محاولة جمع المسلمين على رأي فانضموا إما إلى علي وإما إلى معاولة هذا أنظر الأمر الآخر أن الصحابة الذين شاركوا منهم من خرج من الفتنة في أثنائها خاصة الكبار كطلح والزبيت خرجوا منها في أثنائها لما علموا بأنها فتنة ووردهم الحديث عن نبي صلى الله عليه وسلم حينما أورده علي بن أبي طالب والآن الآخر أن الجميع الذين شاركوا بعد القصة بعد الفتنة ندموا عليها وتراضوا حتى علي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله عنهما حينما التقى كل واحد منهم الآخر تعانقا حتى وقع السيخيهما في الأرض أو سيخاهما في الأرض من شدة التأثر وذهب عليه إلى عائشة رضي الله عنها وهي في جيش خصومه فاعتذر منها وكلمها بأدب وخطبها بأنها أمه وقال يا أمه فتأدب معها بأدب المؤمنين ولم يضره ذلك مما يدل على أن قلوبهم كانت صافة بعكس ما يقوله الرواة وأكثر المؤرخين الذين تكلموا عن القضية والأمر الآخر والمهم أنها فتنة والفتنة تنقلب فيها الموازين ويضطر فيها من يشارك فيها ومن لم يشارك فيها إلى ارتكاب الضرورات يضطر الفتنة تنقلب فيها الموازين لما كما يظن الناس يحكم الأمور في وقت الفتنة كما يحكمها في وقت السلم ويطبق موازين التعامل التي كانت في حالة الرخاء والسلم على الفتنة وهذا خطأ فادح يؤدي غالبا إلى تغذية الفتنة فالفتنة لها ضرورات له ضرورات بد من اعتبارها وقد يقبل المسلم في الفتنة ما فيه ضيم وظير عليه قد يقبل المسلم في الفتنة ما يضره في دينه لكن يصبح قد يعرض عن المسلم في الفتنة مغريات تختل موازين الناس في الفتنة أيضا في تقرير الحق والباطن ففي الغالب أنه في الفتنة ينغمر الحق ويعني تخبط الوسطية حتى لا تكادراء وتسود الأراء الباطلة حتى يرى الناس أنها هي الحق وحتى يخفى الأمر على العاقل اللبيب ويكون العاقل العالم الفقيهة الراسخة الداهية حيران من أمره أن الصغير العاطفي فيلج في القضية في الفتنة ويظن أنه على هدى وفي الغالب أن من يلج الفتنة فهو ليس على هدى وهذه الحاصل من خلال هذه الفتنة التي حدثت بين الصحابة ولذلك وهذا هو الكلام الأخير في ما حدث بين الصحابة اتفق السلف على أنه لا يجوز الخوض فيما شجر بين الصحابة واعتبار بالأمر أمر تاريخ قد قضي لم نشهده ولم نعلمه والذين شهدوه ما علموا كل خلفياته والذين شهدوه استبان لهم كثير من الأمور ما جعلهم يعني تختلف عندهم موازين الحكم وموازين الرؤية للقضية فكيف بمن جاء بعدهم بأجيال وكل منهم كان يروي ما يرى ولا يدري عما لا يرى وكان أغلب ما في القضية من أحسام قطعية في قلوب أصحابه عند علي ومعاوية واتبار الصحابة لا أحد يدري عما كان في نفوسهم في اجتهادهم إلا الإحسان الظن فيهم وقفوا إلى ما فعلوا أمرهم إلا عز وجل لكن لا شك أنهم لم يقعوا في أمر يقتضي القدح فيهم ولا يقتضي الطعن في أحد منهم ولا إلغاء الأفضلية التي كانت لهم الصحابة قدرهم قبل الفتنة كقدرهم بعدها ولا فرق لم تغير من أقدارهم شيئا الفتنة لم تغير من حقوقهم شيئا وما ثبت لهم من النصوص الشرعية عن النبي صلى الله عليه وسلم في حقوقهم العامة وفي حقوق بعضهم الخاصة فهو ثابت لم تغير فيه الفتنة شيء إذا كان الأمر كذلك فكأن الفتنة لم تكن فهي أمر قضى ومضى ولذلك قلت اتفق السلف على أنه لا يجز الخوف فيها ولا حتى لأجل البيان وتقرير القول الحق لأن إثارة القضية أمام عمة الناس أمام جمهور المسلمين أمام غير المتخصصين من الراسقين في العلم غير حاجة وضرورة مما يحرك القلوب على الصحابة ومما يثير الشكوك والتساؤلات ومما يبرر الوقوع في الفتن عند ضعاف الفكر وما أكثر الناس وما أكثر ضعاف الفكر أكثر الناس ربما إذا سمع القصة بين الصحابة ظن أنه يسوغ له أن يخالف وأن يفارق وأن يعاند وأن يناطح العلماء ويناطح الولاة ويظن أن هذا نهف الصحابة فلذلك ينبغي أن لا تثار قضية الصحابة أبدا إلا عند طلاب العلم تخصصين في دروس خاصة ممن يهمهم ذلك أو عند سؤال سؤال أو الإجابة على سؤال يجب ويتعين الإجابة عليه عند من سأل أما إثارة القضية في ندوات أو في محاضرات أو في كتب أو في رسائل أو في بحوث من جديد فهي من الأمور التي نهى عنها السلف ولذلك لما ظهرت الأسرطة الأخيرة فيما شجر بين الصحابة ورجع الناس إلى المسائف الكبار والعلماء حفظهم الله جميعا يعني صدرت فتواهم بعدم جواز تداول هذه الأسرطة وعدم نشرها بين الناس لأن هذا إثير الضغائم على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويثير الشكوك وأكثر الناس لا يعرفون هذه الأمور ولا يعرفون القواعد الشرعية في الحكم في هذه الأمور ويجب على طلاب العلم أن يكتزموا هذا التوجيه من المشايث الكرام نعم. ومن فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهما في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وقال صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لو عطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال فتطاولنا لها فقال ادعو لي علي فأتي, فأتي به أرمد فبصف في عينيه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه وانك في عيني فشهيت فشهيت في ابن ولما نزلت هذه الايه فقل تعالوا ندعوا ابنائنا وابناكم ونسانا ونساءكم وانفسنا وانفسكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم علي وفاطمه وحسنا, وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء اهلي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 فقال وصيكم بالسمع والطاعة فإنه من يعش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعرضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وترتيب الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين في الفضل كترتيبه كترتيبهم في الخلافة ولابي بكر وعمر رضي الله عنهما من المزيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا باتباع سنه الخلفاء الراشدين ولم يامرنا في الاقتداء في الا ولم يامرنا في الاقتداء في الافعال الا ابي بكر وعمر فقال اقتدوا باللذين من بعد ابي بكر وعمر وفرق بين اتباع سنتهم والاقتداء بهم فحال أبي بكر وعمر فوق حال عثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين طبعا الفارق بين الاكتباع وبين الاتباع اتباع السنة يعني اتباع المناهج والسنة التي لها أصلا في الشرع مما سنة في عهد الخلفاء الراشدين من عمور التي لم يكن فيها خلاف أو كانت مما ينظم أحوال الأمة مما نسميه المناهج الآن سواء مناهج تقرير الدين أو مناهج الدفاع عن الدين أو مناهج حماية الأمة من البدعة أو مناهج الولاء الولاية أو مناهج الموقف من أهل الزمة والتعامل مع غير المسلمين أو غير هل يتسمى مناهج أحكام أهل الزمة ونحوه فهذه تسمى مناهج وغالبا تكون في, في الحال فيها ما, ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة حتى بعد الخلفاء الراشدين لكن الخلفاء الراشدين تميزوا بأنهم في عهد أكابر الصحابة فكانوا إذا وافقهم على شيء صرى إجماع وإذا قرهم على أمصر إجماع أما الاقتداء فهو بالأحوال الخاصة التي تحدث من الخليفة بالأحوال الخاصة التي تحدث من الخليفة أو نحوها ولا شك أن الصحابة الأربعة كلهم في أحوالهم الخاصة أهل قدوة لكن حدث في عهد عثمان من الفتن وفي عهد علي ما يجعل التصرفات أحيانا تكون للضرورات وليست للأحكام العامة والمناهج الدين فعلي رضي الله عنه تجاه الفتنة تصرف تصرفا ضروريا لا يلزم الاقتداء به فيه وكذلك عثمان رضي الله عنه في مواجهته للفتنة في آخر أمره تصرف تصرفا ضروريا لا يلزم الاقتداء به فيه لأنه لجأ إلى كثير من أموره ضرورة فعلى هذا فرق بين الاكتذاء وبين اتباع السنة نعم وقد روي عن أبي حنيفة تقديم علي على عثمان ولكن ظاهر مذهبه تقديم عثمان وعلى هذا عامة أهل السنة وقد تقدم قول عبد الرحمن بن عوف لعلي رضي الله عنهما إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان وقال أيوب السختياني من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار في عهد كبار التابعين وآخر الصحابة يعني عهد متأخر الصحابة وأوائل التابعين استقر الأمر ولم يعد هناك عند السلف في ترتيب الخلفاء على ما ذكر وأن عثمان أفضل من علي ولذلك من خالف يعتبر زل إذا كان من السلف يعتبر مخالفته زلة لا يقرونه عليها وإذا كان من غير السلف ومن غير المعتبرين يعتبر مذهبه بدعة لكن بدعة غير مغلبة بدعة التفضيل تفضيل علي على عثمان هذه من البدعين المغلظة ولذلك وتسمى تشيع لكن ليست التشيع الاصطلاح عندنا الآن هؤلاء الذين فضلوا علي على عثمان وهم على منهج أهل السنة والجماعة في العموم هؤلاء يزلوا ووقعوا في بدعة خفيفة ويسمون المفضلة ويقال فيهم تشيع كما قيل عن عبد الرزاق بن همام وكما قيل عن سنة الثوري قبل رجوعه إلى مذهب السنة في هذه المسألة وكما قيل عن الحاكم النسابوري وعن غيرهم كثير من الأئمة يقال فيه تشيع لا يقصد به تشيع الرافض الآن هذا ليس بتشيع على رفض لكنه مجرد قول بين علي وعثمان ومع ذلك استقر الأمر في عهد كبار التابعين وآخر الصحابة على هذا الأصل واعتبر من حالفه فهو ابتدع ويسمون الشيعة المفضلة أما من قدم علي على جميع الصحابة على أبي بكر وعمر وعثمان جميعا فهذا يسمى من المخترية حتى لو, لو كان في أموره الأخرى على السنة ويندرنا بل لم ينسب إلى أهل السنة من قال بهذا القول بل هذا القول قال به الشيعة ولذلك كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يجلد ويأمر بجلد الشيعة الذين يفضلونه على أبي بكر وعمر ويسميهم مفترية وكتب إلى ولاته بأن من قال ذلك أي من فضله على أبي بكر وعمر فليجلد جلد المفتري ثمانين جلبه ولذلك سمعهم السلف المفترية نعم وفي الصحيحين عن ابن عمر قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي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 ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة قالت وسمعنا صوت السلاح فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا فقال سعد بن أبي وقاص يا رسول الله جئت وأحرسك وفي لفظ آخر وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع لسعد بن أبي وقاص أبويه يوم أحد فقال ارمي في ذاك أبي وأمي وفي صحيح مسلم عن قيس بن أبي حازم قال رأيت يد طلحة التي وقى النبي صلى الله عليه وسلم يوم أرحد قد شلت وفيه أيضا عن أبي عثمان النهدي لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض, في بعض تلك الأيام التي قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد وفي الصحيحين واللفظ لمسلم انجا بيري بن عبد الله رضي الله عنهما قال ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير وفيهما ايضا عن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يأتي بني قريضة فيأتيني بخبرهم فانطلقت فلما رجعت جمعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوي فقال فداك أبي وأمي وفي صحيح مسلم عن نس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة أمينا وإن أميننا أيثها الأمة أبو عبيدة بن الجراح وفي الصحيحين عن خذيفة بن اليمان قال جاء أهل نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله بعث إلينا رجلا أمينا فقال لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين قال فاستشرف لها الناس قال فبعث أبا عبيدة بن الجراح وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول عشرة في الجنة النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد بن مالك في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة ولو شئت لسميت العاشر قال فقالوا من هو قال سعيد بن زيد قال لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر منه وجهه خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح